لا جََمَ أن اللهَّه يعلممُ ما يوسِّونَ وَما يُّنون لا جَمَاء إنَّ الله يأَنم ما يصون وَما يلِنون أن إنهُ لا يُحبُ المُسَكبرين